T شمکور ایم کبھی أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي دا. ان پو نلی نیا دک و ويتم نعمته عليك وعلى آل ويتم